و ل س ي م ا و أ ن طالب العلم من أ ح ر ص الناس على وقته فهو شحيح لا يعطي وقته إ ل ا لمن وجد منه إ ف ا د ه ف إ ن العمر إ ذ ا مضى منه يوم لا يعود و ا ل ح ي ا ة كما قيل دقائق وثوان الله جل و علا أ ق س م بالوقت في كتابه فقال و الليل إ ذ ا يغشى و قال و الضحى و قال و الفجر و ذلك لعظيم م ن ز ل ة الوقت و له جل و علا أ ن يقسم بما يشاء من مخلوقاته و ليس للعباد أ ن يقسموا الا بالله سبحانه و قد نبهنا نبينا صلى الله عليه و سلم على هذا ا ل أ م ر العظيم فقال لا تزول قدم ا عبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يسال عن أ ر ب ع ه و منها و عمره فيما أ ف ن ا ه ففيما مضى العمر و ماذا قدمت و هل تلك اللحظات التي مضت من أ ع م ا ر ن ا كتبت لنا في صحائف الحسنات شيئا أ م كان نصيبنا في ذلك أ ن كتبت علينا من السيئات أ و من التفريط ثم كذلك من ت أ م ل في سيرته صلى الله عليه و سلم و في تحريضه ل أ ص ح ا ب ه على الوقت و تحريصه لهم فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ا ل ص ح ة والفراغ الفراغ هو وقت ا ل ع ب ا د ة وهو وقت ا ل ط ا ع ة وهو زمن تحصيل ا ل أ ع م ا ل وهو الكتاب الذي تسجل فيه ما تراه في ا ل آ خ ر ة من ا ل أ ع م ا ل الصالحات أ و غير ذلك ولذلك حري بطالب العلم أ ن لا يغبن و أ ن لا يضيع وقته و أ ن يحرص على وقته أ ش د من حرصه على ماله ف إ ن الوقت هو العمر ف إ ذ ا ضاع وقتك ضاع عمرك و ما أ ج م ل ما قال ابن القيم رحمه الله قال إ ض ا ع ة الوقت أ ش د من الموت قال ف إ ن إ ض ا ع ة الوقت تقطعك عن الله و الدار ا ل آ خ ر ة و الموت يقطعك عن الدنيا و أ ه ل ه ا أ ل ي س ا ل أ م ر عظيم أ ن تقطع عن الله و الدار ا ل آ خ ر ة بلى فهذا هو إ ض ا ع ة الوقت و لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه ل ح ظ ة في غير قربه ويقدم ا ل أ ف ض ل فالافضل من القول والعمل ومن جميل ما ورد عن سلف هذه ا ل أ م ة قول ابن مسعود رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ن ي ل أ م ق ت الرجل أ ر اراه ه ف ا غ لا في عمل دين ولا في عمل دنيا إني لأمقت الرجل دنيا ا في في دين إني أ ر فارغا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آ د م إ ن م ا أ ن ت أ ي ا م إ ذ ا ذهب يوم ذهب بعضك و قال م ر ة يا معشر الشيوخ خ ا ط ب كبار السن ما ينتظر بالزرع إ ذ ا بلغ قالوا الحصاد ما ينتظر بالزرع إ ذ ا بلغ قالوا الحصاد قال يا معشر الشباب إ ن الزرع قد تدركه ا ل ع ا ه ة قبل أ ن يبلغ إ ن الزرع قد تدركه العاهه اي الفساد أ و تتسلط عليه ا ل آ ف ا ت قبل أ ن يبلغ فانظر إ ل ى بديع كلامه رحمه الله وكثير من الناس يسهل عليه ضياع ا ل أ و ق ا ت بالساعات و ا ل م ص ي ب ة أ ن يكون هذا الذي ضيع وقته يقال عنه طالب علم طالب علم و يضيع وقته في غير ف ا ئ د ة مغبون فلا يبالي تمضي ا ل س ا ع ة الساعتان و الثلاث و ا ل أ ر ب ع لا يحصل فيها ف ا ئ د ة و لا يجني فيها ث م ر ة و ما أ ج م ل ما قاله أ ب و بكر ابن عياش قال أ ح د ه م لو سقط منه درهم لظل يقول إ ن ا لله ذهب ذهب درهمي يسترجع و ي ت أ ل م قال وهو يذهب يومه ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه وهو يقول ذهب يومي ما عملت فيه يقول ابن القيم رحمه الله ما مضى من الدنيا احلام وما بقي منها امان والوقت, من والوقت ضائع بينهما فطالب العلم من أ ح ر ص الناس على استغلال وقته فهو ما بين حفظ ل آ ي ة أ و م ر ا ج ع ة لها أ و نظر في تفسيرها أ و حفظ لحديث أ و نظر في شروحه أ و استنباط ف ا ئ د ة أ و ق ر ا ء ة كتاب أ و م ر ا ج ع ة م س أ ل ة أ و م ب ا ح ث ة في قول أ و نظر في فتوى لعالم يستغل وقته فيما هو نافع له و هذا هو طالب العلم الذي حق أ ن يقال فيه طالب العلم فيحرص على هذا ا ل أ م ر أ ش د الحرص